والآن مع آفة الغيبة أحباتي في الله أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نبدأ اليوم بشيعة الرحمن في ذكر الآفة الأولى من آفات اللسان وهذه الآفة حقيقة الأمر نقع فيها جميعا إلا من رحم ربي آفة الغيبة وحقيقة الغيبة أن كل يعني للأسف المسلمين كبارا وصغارا رجالا ونساءا للأسف يقعون فيها وتعريفها في البداية هي ذكر عيوب إنسان في غيبته وهي فيه أو ذكرك أخاك بما يكره و يعني قال أهل العلم هي أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه يعني لو بلغ هذا الكلام إلى أخيك الذي ذكرته أنت فهذا هو حد الغيبة وتذكره هذا الذكر بما يعيبه سواء يكون في يعني تصف نقصه في بدنه او في نسبه او في خلقه او في فعله او دينه او دنياه او قوله وقال اه العلم حتى في دبته وفي داره وفي ثوبه الى هذا الحد حتى يمزك الانسان لسانا يعني هذه الامور يعني يضيق بها المستمع لا عائلة له رجل كالناس في الشارع مثلا أن تتعيد في مهنته وفي نسب وفي مكانته وأن تعلم أن هذا يعني يدخل عليه بالنقص أو ينقص من قدره أمام الناس أن تذكره أيضا في البدن فتقول رجل قصير امرأة انفه كبير عندما تجلس الاخوات بعضهن مع بعض ويذكرن بعض عيوب الاخوه والاخوات الاسى الشديد تقول هذا اقرع او هذه لا شعر لها او او تقول الاخت عن اختها هذه سوداء هذه حمراء هذه قريده كل هذه الصفات ونحن نعلم انها يعني يكرمها صاحب هذه الصفة التي يسمعها حتى وإن كانت فيه فهذه هي الغائب والأيدة لله رب العالمين أما الأفعال التي تتعلق بالدين فأنت تقول هذا إنسان كذاب هذا إنسان متحاوث في الصلاة هذه إنسان غير ملتزمة بالحجاب الشرعي هذا إنسان لا يحسن الصلاة من ركوع أو سجود هذا إنسان مرائي عندما يصوم يذكر الناس بالسوء سبحان الله هذا إنسان غير بار بوالديه كل هذا للأسف الشديد من الغريبه والعذ بالله من الصفات التي يعني تسيء انسانها اما من ناحية الخلق فتقول هذا رجل بخيل هذه امرأة متكبرة هذا انسان مرائي هذا انسان متحور هذا انسان جبان والعذ بالله رب العالمين اما من ناحيه الدنيا فتقول مثلا هذا انسان وعذ بالله رب العالمين مثلا سيء ادب هذا انسان لا يحترم الناس هذا انسان يرى انه افضل من غيره هذا انسان كثير الكلام يعني كل هذه انواع من الغيبة والعلم الله رب العالمين ثم احيانا تكون الغيبة ليس باللسان فقط اخ الاسلام ممكن ان يعني تفهم اخيك تعريضا ان هذا يعني مثلا ان تشيز الى انسان لصديق لك على اخن او على من يمر في الطريق تومي اليه بهمز او بغمز او بحركة معينة يفهم منها انها تدخل في مساءة الغيبة والعيذ بالله رب العالمين. يعني نفهم هذا من قول عائشة قالت دخلت علينا امرأة فلما ولت او مأت بيدي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قصيرة يعني او ما اشرت بيدها الى الارض فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتيها سبحان الله او ان تحاكي انسانا يعني انسان يقلد انسان في مشيته او انسانة تقلد انسانا في مشيتها والعيذ بالله رب العالمين. كل هذا من الغيبة المصيبة الكبرى أن المستمع كالمغتاب يعني أنت عندما تستمع إلى كلام الله عز وجل بفضل الله عز وجل تأخذ نفس ثواب التالي والقارئ لكلام الله سبحانه وتعالى وعندما يعني يعني تستمع إلى من يذكر الناس بالسوء يعني للأسف الشديد تأخذ نفس الوزر والعذاب بالله رب العالمين فأنت إن استمعت إلى الخير كان نصيبك خيرا وإن استمعت إلى الشر كان نصيبك شرا وعياذه الله رب العالمين والسؤال الذي نطرحه هو ما هي أسباب الغيب ما الذي يجعل إنسان يعتاب إنسانا ما الذي يجعل إنسان ينكر إنسانا بسوء أولا أحيانا تكون أنت مغطاب من إنسان الزوج آذى زوجته فجلزت فيها مع أمها أو أختها أو صديقتها فأرادت أن تشفي غيظها وبالحديث عن ذكر مساوئ زوجها هذه غيبة وطالما ان هذا حوار او هذا الكلام ليس امام قاضي او عالم او مستفتى يستفتى في امر معين في هذا الامر او اخذ مشهورة طالما انها كما يقول بعض انها للفتضة ولاخراج المكنونات النفس ممكن والاسف الشديد من اسوأ انواع الغيبة او من الاسباب العجيبة لها ان يجامل الانسان المجالسين له يعني يجامل المغتبين أن جماعة يغتابوا إنسان معين فهو يريد أن يجاملهم ثم أن من أسباب الغيب أيضا أن يظن الإنسان بمن يغتابه سوءا يعني إنسان يظن بالذي أمامه ظن سيان فيغتاب بهذا الشكل ثم بعض الناس يريدون رفع أنفسهم بأن ينقصوا الغير يعني أريد أن أرفع نفسي أن أرى أنني ذو شأن أو أنني ذو مكانة معينة فأنقص ممن أمامي أو أقلل من قدر من أمامي أيضا من أسباب الغيبة الحسد أن يحسد إنسانا إنسانا فإذا حسدت أنا إنسانا فعندئذ أرتابه لأن, لأن في قلبي للأسف من ناحيته أنا غير مستريح من ناحيته وأن لا أتمنى أن يكون هو أفضل مني فبالتالي أحسده أو أستهزئ بالطرف الآخر أستهزئ بالناس الآخرين لا لكن السؤال المطروح هل كل الغيبة حرام ام انها تحل في مواطن معينة طبعا من كرم الله علينا كمسلمين ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين شرحوا لنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا لنا شارلة ولا والدة فاستثنى العلماء بعض المواطن وتقريبا هي ستة في مسألة الغيبة اولا المتظلم امام القاضي يقول هذا ظلمني هذا اخذ مالي هذا ضربني هذا اذاني هذا صنع كذا هذا اخذ ميراس ابي يعني الى اخره فيجوز ان يتظلم الانسان بذكر اخر بعيوبه التي صنعها وهي حقيقية انا ما ثم المستعين على تغيير المنكر يعني انسان يريد ان يغير منكرا معينا فيجب عليه ان يقول ان فلان يصلع كذا وكذا في الشارع او في الحي او في المؤسسة او في المصلحة فلا بد من تغيير هذا المنكر هنا اريد ان استعين بالغير على تغيير هذا المنكر هذا ليس من الغيبة ثم هذه الغيبة تجوز في أمر التزويج أمر الزواج يعني أذهب إلى فلان وأقول له يا فلان إن ابني يريد أن يخصب بنت فلان فما رأيك وأنت رجل تعرفه معرفة جيدة عندئذ يجب علي إن استشهد يجب أن أشهد بما يرضى الله سبحانه وتعالى لكن لا أكذب على الناس وأقول والله بنت صالح وأمها امرأة صالحة وأبوها كذلك وهم لا يكونون كذلك هذه مصيبة هذا كذب هذه شهادة زور فاذا كثير من الناس يحرج يقول لا يا اخي انا لا اقول فرداس شرن لا نقول يا اخر اسلام الاسلام اعطاك رخصة في ان تقول بما يرضي الله صورة واقعية في امر الزواج حتى لا يدلس على الزوج او على المتقدم للزواج او على المتقدم اليها لا يدلس عليها في ان يعني نحجز يعني عيب او عيوب معينة او نقائص في العريس المتقدم أو النقائص في العروس المتقدم إليها وانظر إلى رحمة الإسلام وعظمة الإسلام أنه يعطيني هذه الفرصة كي يعني أتكلم في أشاول في أمر الزواج فأأخذ الكلام بما يرضي الله ولكن يكون المتكلم صادقا يقول إن أباها بخير إن أمها متبرجة مثلا يعني أن العروس ليست مواضبة على الصلاة أنها أسرة مثلا لا تحضر مثلا لا تحب مجالس العلم ولا نجيتهم ذاكرين إلى آخر تقول بما يرضي الله سبحانه تعال. ولا تقول ان في هذا نقص او ان هذا فيه غيبة ثم ان تحذر المسلمين من شر يوشك ان يقعوا فيه هذه ايضا التحل في مسألة الغيبة ثم انك لو رأيت كما يقول العلماء انسان يريد ان يتفقه في دين الله وهو يتردد على انسان صاحب بدعة او انسان فاسق عند ايضا ناجب ان تحذره وتوضح له المسألة السؤال الذي يطرحه الانسان على نفسه كيف اعالج وامنع اللسان عن هذه المصيبة الكبيرة أولا لو علم المؤمن أن غيبته للناس يتعرض لمقت الله سبحانه وتعالى وسخط الله سبحانه وتعالى وأن هذه الغيبة تحبط الحسنات وتجعل الحسنات لا تدخل وإنما تنتقل حسناتي من ميزاني إلى من اغتبته يعني للأسف الشديد والعب لا حول ولا قوة الا بالله قد يدخل النار من اجل سيئة ترجح على حسنة والانسان يعني اين يذهب في هذه القضية ضي حقوق العباد اذا طالبني هذا بما, بما له من حسنات وما هذا من لان التعامل يوم القيامة من حسناتي والسيئات لا بالدرهم ولا بالدنار فان كان لي اخذ وان كان علي سبحان الله يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان ثنيت حسناته اخذ من سيئاتهم علي فطلحت عليه فطلحت النار والعياذ بالله رب العالمين وقلنا ان الكارثة الكبرى لا تكمث الغيبة باللسان فقط وإن هناك الغيبة القلبية أن, أن أن تحدث يعني يعني كما يحرم على الإنسان أن أن أن يتحدث غيره بلسانه عن مساو مساو الغيث فالإنسان أيضا لا يحدث نفسه بسوء الظن في أخيه ويقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ بأن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى فلابد أن الإنسان يعني يكبح جماح نفسه في أن لا يذكر الناس بالشر في قلبه والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فالإنسان يعني الذي ينقل لي هذا الشر عن أخي يعني حتى بقيبي يجب أن أطرت هذا الشعور وهذا التصديق هل يصدق الإنسان الشيطان سواء كان هذا الشيطان شيطان إنس أم شيطان جن فكلاهما سواء كلاهما إبليس والعياذ بالله رب العالمين لأنه لا يريد أن يجعل صفاء بين المسلم وأخيه لا يريد أن يجعل صفاء بين المسلم وزوجته أن يجعل صفاء بين الجار وجاره في مسألة سوء الظن هذه يغلق الإنسان بابها حتى لا يدخل بعد ذلك في مسألة الغيبة باللسان فيجتمع عليه, أو تجتمع عليه المصيبتين يعني تخيل أخي الإسلام أن روى الإمام أحمد في مسنده وابن حجر أن الصحابة قالوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنه قال أتدرون ما هذه الريح قلنا لا يا رسول الله قال هذه ريح الذين, الذين يغتابون المؤمنين سبحان الله وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بليسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله ويتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته والعذو الله رب العالمين ف... فلماذا لا تتبع عورات الناس رؤية في الأثر إذا شككت فلا تحقق يعني الإنسان يشك في إنسان معين لا يجب عليه أن يتحقق من هذه المسألة وإنما إذا اجتمع في إنسان خير وشرف عبد وظلم يجب أن نغلب فيه جانب الخير وإن رأينا من الإنسان عدة يعني محاول تدل على سوء ومحور واحد يدل على الخير يجب أن نأخذه على محور الخير ما كلنا يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع عبد الرحمن بن عوف بالقبر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير أحدهما كان لا يستبلؤ من بوله والآخر يتعذب في الغيبة سبحان الله فالإنسان أكثر خطأه هو في لسانة ومن اربى الربا عند الله يعني ان الربا عند الله سلاثة ثمان سبعون بابا يعني الربا ليس نوعا واحدا واربى الربى اسوأ نوع من انواع الربا اعظم جرم في انواع الربا الاستطارة في عرض المسلم بغير حق كما روى الامام احمد وابو داوود قيل في من ارتاب احد الناس حسبك لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت قيل لعائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وحكيت له انسانا اي قلدت إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا العز مما يخيف الإنسان ويرعبه من مسألة هذه الكبيرة وهذه الآفة الآفة في الغيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال لما عرج به مررت بالقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم كما روية في مستدى إمام أحمد وسنن أبي داود ولعلنا نسمع هذه النصيحة العظيمة من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ومن ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار لأن الإنسان الذي يسطر مسلم يسطره الله في الدنيا والآخر عمر رضي الله عنه كان يقول عليكم بذكر الله عز وجل فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء لأن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والإنسان يعني عندما يتق الله رب العالمين يجب أن يذكر هذا الصالح اللي قال أن الشافعي إن إنسانا اغتابه فأسأل الشافعي إليه طبقا من ضرطة وقال لو إنك أهديت إلينا حسناتك فردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام يعني لا أستطيع أن أعطيك على قدر ما أعطيتنا ولذلك قال الله عز وجل وإن لكل همزة لمزة والهمزة الذين يأكلون لهم الناس أما اللمزة هم الذين يقعون في أعراضهم كان الصالحون يقولون أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس لأنك عندما تكف أعراض الناس يعني إذا كان إنسان ذو حيثية معينة فأنت تجله وتحترمه لأنه يعمل عند شخص مهم جدا في المؤسسة التي تعمل فيها أو في الدولة التي تعمل فيها فما بالك أن تجله خريفة الله في الأرض ولكن السؤال هل هناك من كفارة للغيبة بالطبع نعم الإنسان أي ذنب النظل يعني يغفر الله عز وجل يجب أن أندم أولا ويعني أتوب وأتأسف على ما صنعت إذا كنت أستطيع أن أذهب لأخي مسلم فأستحله يعني أقول له يا أخي سامحني أو يقول حتى السماح في مجلس عام يقول يا سامحوني يعني كما قلت أو نقول دائما أن الإنسان كما ذكر أخاه بالسوء مدة محددة مدة معينة كمغتاب له يجب أن يذكره أمام الناس أنفسهم الذين ذكره بالسوء أمامهم أن يذكره بالخير يعني يقول لا حتى يعني سبحان الله يعني يستود نزال يعني يقول مثلا والله كنت عندي فكرة خاطئة عن فلان وقد تصححته لله الفكرة وهو رجل صالح هذه امرأة صالحة وهذا رجل كذا وكذا اذا الانسان بعد ان يقلع ويندم ويعزم على عدم العودة ويستسمح اخاهم المسلم يجب ان يذكره بالخير عندئذ يقول فعلا من الناس الذين تابوا الى الله وانابوا. وانت اخ الاسلام اذا بلغك عن انسانك انه قد اغتابك فخذ بالعفو. كما قال ربنا امر لك خذ العفو وامر بالعرف. واعرض عن الجاهلين يعني العفو هو ان تعفو عن من ظلمك وان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك. الانسان الذي يبحث عن الثواب يبحث عن الآخرة يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى يبحث عن كرم الله عز وجل عليه أن يحافظ على حسناته ولا يوزعها يمنة واسرة ولا يرتب الناس ولا يقع في أعراضهم ولا يعني يعب بالذنب عليهم فمن يعني ثبت أن أي إنسان يعيب بالذنب على أخيه، فيعرف الله المبتلا. ثم التالي الذي يعيب لأن الإنسان ليس يعني معصوما من الخطأ، فكل بني آدم خطأ، ولكن الإنسان سبحان الله يعني يجب أن يضع نفسه في معية الصالحين، في معية الذاكلين، يبتعد عن المجالس التي فيها غيبة، حتى إن جلست في مكان ورأيت أناسا أو شخصا يغتابوا إنسانا، يقول له يا فلان استغفر الله يا فلان سبحان الله العظيم حتى إن بعض الناس للعجب. يأتون في نهار رمضان واذا ذكر انسان يقول يا قلان والله انا في حالة صيام ولا يجب ابلا ان نغتاب وهو لا يظن نعم الغيبة وانتصائم قد يعني مصيبة كبيرة لكن ايضا هي مصيبة ايضا ان تغتاب سواء انتصائم او غفصائم سواء في نهار رمضان او في ليلة رمضان او في شوال او في المحرم او في اي يوم من ايام السنة فالغيبة حرام طوال العام ورب العباد سبحانه وتعالى جعل لنا يعني رقيب عتيد يكتب ويحصي علينا ما, ما نفعل يعني ما يلفظ من قول إلا لليه رقيب العتيد فما من حسن أو ما من فعل أو من قول إلا ويكتب عند الله سبحانه وتعالى فانظر ماذا يكتب لنا عند الله فيأخى الإسلام كيف تترك لسانك يخوط بأعراب الناس وكيف تترك لسانك يعني, يعني سبحان الله يتكلم عن الناس بالسوء لا أخى الإسلام حقيقة الأمر انه هذه الغيبة مما تري به كثير من الناس وما يستهين به كثير من الناس ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه الامور يجب ان نسمعها والحبيب يقول لا تحسدوا ولا تبارضوا ولا تفحشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا حقيقة الامر يا اخوتان ان يتقي المسلم ربه وان يتقي رب العباد سبحانه وان يمسك لسانه عن اعراض الناس وان كان قد ابتلي بهذا الامر فيجب ان ينزع سريعا ويتوب حتى لا يضيع حسناته يوم القيامة وحتى لا يتعول لسانه الخوض في اعراض الناس اللهم امسك ارسنتنا عن السوء واطلق ارسنتنا بالذكر يا رب العالمين انت نعمل ما